أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ا و و ا ل ل م ا ي خ ر ي و ن ا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 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باقع نفسك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا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 واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ غ و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقا متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا ه انا جعلنا على قلوبهم اكنه أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه